124-وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم, يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون 125-وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين 126-فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنبادهم ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لن نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من رنا الاخرين ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بايديهم لقال الذين كفروا لقال الذين كفروا ان هذا الا سحر مبين وقالوا لولا انزل عليه ملك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 124-وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم 125-قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يقعم ولا يقعم قل إني يرتؤ ان اكون اول من اسلم ولا تكونا من المشركين قل اني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم من يصرف عنه يومئذ فقد رحم وذلك الفوز المبين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 وَأُوْحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنْثِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغْ أَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى قُلْ لَا أَشْهَدْ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ الَّذِينَ آل 119-والكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون 110-ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون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 كيف كذبوا على انفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة ان يفقهوا وجعلنا على قلوبهم اكنة ان يفقهوه وفي آذانهم وقرا وان يروا كل آية لا يؤمن 122-حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين, كفروا يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساقير الأولين 123-وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون 124-ولو ترى لا يتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين بل بدأ لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا ولو ردوا لعادوا عنه وإنهم لكاذبون وقالوا إن هي إلا حياة الدنيا وقالوا ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلا وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة حتى جاتهم الساعة بقتة قالوا يا حسرتنا قالوا يا حسرتنا على ما فرقونا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون وما الحياة الدنيا إلا لعب وله ولدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون؟ قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بأيات الله يجحدون.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 124-إنما يستجيب الذين يسمعون 125-والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه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 مَن يَشَى إِلَّا هُوَ يُضْلِلُهُ وَمَن يَشَى يَجْعَلُهُ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ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 فأخذناهم بالبأساء والضراء إلى علهم يتضرعون.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 حتى إذا كرحو بما أتو أخذناه بغته أخذناه بغتة فإذاهم مبلسون فقط عذاب ر للقوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصرتم و ختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به 122-انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون 123-قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون 124-وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين 125-فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون 126 كذبوا بأياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن التبع إلا ما يوحى إلي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 لَكُم مِّن حِسَابِهِم مِّن شَيْءٍ وَمَا مِن حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ وَمَا مِن حِسَابِكَ عَلَيْهِم مِّن شَيْءٍ فَتَطْرُدُهُمْ فَتَكُونُ مِنَ الظَّالِمِينَ وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِّيَقُولُوا أَأَنَا أُولَٰئِكَ ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بي بالشاكرين وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوء بجهالة ثم تاب ثم تاب من بعده وأصلح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 قُل لَّا أَتَّبِعُ أَهْوَاءَكُمْ قَد ضَلَلْتُ إذًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ قُل إِنِّي عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَكَذَّبْتُم بِهِ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 ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب كبير ولا يابس ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظه حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرقون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين قل مَن يُنَجِّيكُم مِن ظُلُماتِ البرِّ والبحرِ تَدْعُونَهُ تَضْرُعُ وَخُفِيَ تَدْعُونَهُ تَضْرُعُ وَخُفِيَةً لَّئِنْ أَجَانَى مِنْ هَذِهِ لَئِنْ أَجَانَى مِنْ هَذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ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 وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكر مع القوم الظالمين وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكران لعلهم يتقون وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وله وو وغروتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإِنَّ تعدل كل عَدِلَ الْكُلَّ عَدِيلٌ لَا يُؤْخَذْ مِنْهَا أُلَاءِكَ الَّذِينَ أُبِسِلُوا بِمَا كَسَبُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِنْ حَمِيمٍ لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون قل أندعوا من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران, حيران له حيران أصحاب يدعونه إلى الهدأتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين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 فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَذَا رَبِّ فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَאَنْلَمْ يَهْدِي لِرَبِّي قَالَ لَأَنْلَمْ يَهْدِي لِرَبِّي لَا أَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِلِ فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم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 وتلك حجتنا أتيناها إبراهيم على قوم نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ووَهَبْنَا لَهُ إسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلَّن هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلِ Wahai zuriyah Daud dan Sulaiman dan Ayub dan Yusuf dan Musa dan Harun dan juga najis al-muhsinin dan Zakaria dan Yehya dan Yesa dan Elias dan semua أهيم ودرياتهم وإخوانهم وجت بينهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده. ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكمة والنبوة فإيه يكفر بها هؤلاء فقد وكّلنا بها فقد وكّلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين أولئك الذين إِنَّ هَدَى اللَّهِ فَبِهِ هُدَاهُ مُقْتَدِي قُل لَّا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرَى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 مرات الموت والملائكة تباصطوت. أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول موع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 إِنَّ اللَّهَ فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَىِ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ ذَلِكُمُ اللَّهُ فَأَمَّا تُؤْفَكُونَ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 فأخرجنا به نبات كل شيء، فأخرجنا منه خضرا، فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حب متراكبا.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 فأنظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون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 Berihih al-samawat wal-arz anna yakanuluh wuladu walamtakuluh sahibah, wa khalqa kull shayin wahwu bi kull shayin alim. Dalikum Allah Rabbukum la ilaaha illahu la ilaaha illahu wa khalqa kull shayin fagbudu wahwu ala كل شيء وكيل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمية فعليها وما أنا عليكم بحفيظ وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون Ikut apa yang diwahyai kepadamu dari Tuhanmu, tiada yang diibaikan kecuali Allah, dan aku memperingatkan mereka dari orang-orang berzina. Jika Allah menghendaki, Dia tidak akan menyebabkan kita menjadi berzina, dan Dia tidak akan menjadikan kita sebagai pengawal عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لَّا يُؤْمِنُنَّ بِهَا قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَدْرِي مُنْفِي فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ ولكن أكثرهم يجهلون وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن شياطين الإنس والجن يوحى بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقرفون أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكَمَهُ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا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 فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنْتُمْ بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر رسم الله عليه وقد فصل لكم وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما قررتم إليه وإن كثيراً لا يضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين وذر ظاهر الاسم وباطنه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 اوَمَن كان مَيتا فاحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها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 سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد وعذاب شديد بما كانوا يمكرون فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون وَهَٰذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَذَكَّرُونَ لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِندَ رَبِّهِمْ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُم مِّنَ الْإِنسِ وقال أولياءهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها خالدين فيها إلا ما شاء الله ان ربك حكيم عليم وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون يا معشر الجن والانس الم ياتيكم رسل منكم يقصون عليكم اياتي يقصون عليكم اياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على انفسهم انهم كانوا كافرين ذلك ان لم يكر ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون وربك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ثرية قوم آخرين إنما توعدون لآتي وما آتتم بمعجزين قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون فسوف تعلمون ما تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون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 وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم, شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون وقالوا هذه أنعام وحرث الحجر لا يطعمها الا من نشاء بزعمهم وانعام حرمت ظهورها وانعام لا يذكرون اسم الله عليها وانعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراءا عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتتم فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم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 والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين ومن الأنعام حمولة وفرشاة قُلْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ فَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قل آذ ذكرين حروم أم الأنثيين أم اجتملت عليه أرحام الأنثيين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 على قاعمي يطعمه إلا أي يكون ميتة إلا أي يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير زير لحم خير زير رجس أو فسقا أهلا لغير الله به فمن يضور وغير باغ ولا عاد فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ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 فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل رَّبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ فَقُرْ رَبُّكُمْ ذُرَحَمَتِهِ وَاسِعَةٍ وَلَا يُرْدُ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا أَبَأْنَا وَلَا أَبَأْنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ شَيْءٍ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 ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون قل تعالى لو أتلو ما حر وما ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا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 ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ذلك وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن حتى يبلغ اشده واوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا الا وسعها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 فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وتفصيلا لكل شيء وهدوء ورحمة وهدوء ورحمة لعله بلقاء ربهم يؤمنون وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوا فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين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 أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم ما بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لا يفعوا نفس إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت أو كسبت في إيمانها خيرا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 من جاء بالحسنات فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئات فلا يجزى إلا مثلها فلا يجازى إلا مثلها وهم لا يظلمون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 وهو الذي جعلكم خلاء فالأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ورفع بعضكم فوق بعض درجات الليبل وكم في ما أتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم